فأي شرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا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 وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون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 حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول بهم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرو وإنا به كافرون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 رحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفّر بر وحمة لبيوتهم سقفا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 شيطانا نقيض له شيطانا فهوله قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك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 ونادافرعون في قومه قال يا قوم أليس ليم الكو مصر قال يا قوم أليس ليم الكو مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلات بصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا عليه أسورة من ذهب أو جاء معه, معه الملاك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 تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمروا فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون قل إذ كان لرَحْمَانِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلاعبون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 124. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 125. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون